الحمد لله وحده، والصلاه والسلام على من لا نبي بعده اخيت الله اينما اختاري وسر اخوانكم ان يقدموا لكم ماده هذا الشريف السلام عليكم ورحمه الله الحمد لله احمد وحمد يليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاه وسلام الذي قال بذاته الكريمه وبعد فنحن التوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سوره النور فما زلنا نسال الله سبحانه وتعالى ان ينير بها قلوبنا وعقلنا ونفوسنا انه سميع يجيب الدعاء وتعلمون اننا مازلنا نقف في هذه السوره الكريمه مع هذه الآية الكريمة وهي قول الله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير لما يصنعون من خلال هذه الآية الكريمة في لقاءات سابقه استطعنا أن نحدد لقاة هامه بالنسبة للرجل وما ينبغي أن يغض بصره عنه وهذا الحديث ساقنا إلى أن نتحدث عن قضية هامة وهي عورة المرأة كان لابد أن نعرف يا ترى جسد المرأة كله عورة ولا يجوز لها أن تظهر منه شيئا على الإطلاق حتى ولو كان الظفر أن أن هناك في جسد المرأة ما يستثنى ويجوز لها أن تظهره. فقلنا هذه القضية جاء فيها عدة آراء رأي شاذ تفوه به كلاب العصق ولا تعبير لهم عندي إلا ذلك فنبحوا على غطاء الوجه واليدين وصوروا ذلك بانه يخالف سماحه الدين وان الدين لم يأمر بذلك وهؤلاء جهله اغبياء يملاهم الحقد والحسد على الاسلام ما ينبغي ان نلتفت الى أطوالهم وقد رددنا عليه بما فيه الكفايه وقوم من اهل العلم راوا انه لا يجيز للمرأة أن تظهر شيء من جسدها عن الإطلاق حتى ولو كان الزطر ورأينا بما استدل هؤلاء ثم جاء قوم آخرون فقالوا إنه يجوز للمرأة أن تظهر الوجه والكفين ولا حرمه في ذلك وبدأنا في اللقاء الماضي نسوق ما ذكروه من أدلة فذكرنا في اللقاء الماضي ثلاثة أدلة منها ما ذكرناه من وجودهم على هذه الرواية ودفعهم عن هذه الرواية التي حكم عليها بالضعف إذا بلغت المرأة المحيط فلا يظهر منها إلا هذا وهذا ثم انتقلنا إلى أدلة أخرى نود أن نكملها في يومنا هذا إن شاء الله وخبره مما تدل به أصحاب هذا الرأي هم القائلون بجواز كشف الوجه والكفين وأنا حينما أقول بجواز كشف الوجه والكفين معنى هذا أنه يجوز أيضا غطاء الوجه والكفين إذا ما قرر أصحاب هذا الرأي أنه يجوز للمرأة أن تظهر وجهها وكفيها فهذا لا يعني أنه يجب عليها أن تظهرهما، أو هذا لا يعني أنه لا يجوز لها أن تغطيهما هذا لا يعني ذلك. لا وإنما الأمر على جواز الكشف، فمن كشفت فلا حرمة عليها ومن غطت فقد استعففت وازجادت في التعفف فجزاها الله خيرا ونحن نعينها على ذلك وندعو لها بخير حتى لا يفهم هذا الرأي فهما خاطئا كما يظن البعض أضاف أولئي إلى ما ذكرناه من أدلة في اللقاء الماضي هذا الدليل وهو حديث صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت أو جاءت إليه امراه فقالت له يا رسول الله إني وهبت لك نفسي فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليها ثم صعد النظر ثم تكت ولم يلتكت إلى اخر الروايه أنها أدركت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له حاجة في أن يتزوجها وفي النهاية ملكته أمرها إلى سائر هذه الروايات المحفوظه يقول أصحاب هذا الرأي إن النبي صلى الله عليه وسلم نظر وصعد النظر إليها فإلى ما كان ينظر النبي عليه وعلى آله صلى وهي التي طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها وأن تصبح واحدة من زوجاته والرجل في مثل هذه الحالة يحتاج إلى أن ينظر المرأة وإلى أن يعرفها وذلك من خلال وجهها كما أباح الشرع وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعقب هؤلاء لأن بعض الناس قد يقول إن هذا من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يجيز له النظر ودعوة خصوصية تحتاج إلى دليل فقالوا نقول لهؤلاء فاين الدليل هذا أيضا مما تجل به يضاف إلى هذا أنه تجل أيضا بهذا الحديث المستفق عليه. ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها وعن ابيها وعن الصحابه اجمعين تقول كنا النساء المؤمنات يشهدن صلاه الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا انقضى الصلاه انقلبنا الى بيوتهن لا يعرفن من الغلس الغلس الظلمة المشوبة بالموت وذي اللي بتكون قرب عند صلاه الفجر فأم المؤمنين عائشة بتقول النساء كنا ينصرفنا ولا يعرفنا من الغلط قال أصحاب هذا الرأي ومعنى هذا انه لو لم يكن هناك غلط لا أعرف والمرأة لا تعرف إلا من وجهها وعلى هذا كلمة لا يعرفنا إلا من الغلس هذا يعني أن الوجوه كانت مخصوفة وأن الذي حال بينهن وبين معرفة بعضهن لبعض هو الغلط الغلس ولولا الغلس لا عرفنا ويقولون ويؤكد هذا ما أخرجه ابو يعلى بسند صحيح تقول أم المؤمنين عائشة لا يعرف بعضنا وجوه بعض. دو هم بعض كلك ما هم يعني في المسجد وخدم الله في المسجد وخدم الله النساء كن يصلين خلفه الرجال مثلا هنا ساكر كما نفعل الآن أو دور مخصص ثم كلام أم المؤمنين عائشة ينصب على أنهن لكن لا يعرفنا إذا ما من قلبنا إلى بيوتهن وهذا يعني أن هذا يكون في طريق العودة إلى البيوت هذه هي رواية إلى رواية أخرى وهذه الرواية الأخرى أصلها في الصحيحين واللغم الذي سنتحدث به عند أحمد في مسنده بسند صحيح وهي قصة السباعة المشهورة والسباعة امرأة صحابية مؤمنة السباعة هذه كانت متزوجة بسعد ابن خولة سعد ابن خولة هذا كان بدريا وكان من أولئك الذين شهدوا بذره شاء الله سبحانه وتعالى له ان يتوفاه في حجه الوداع وكانت النتيجه انه توفي وسميعه كانت حاملا كانت ايه حاملا معروف ان المراه لها عده المراه اذا كانت الطحيب فعدتها بنص القرآن ثلاثه قروء يعني ثلاثة حيبار وإذا كانت لا طحيض فعدتها ثلاثة أشهر وإذا كانت حاملا فعدتها أن تضع حملة تأتي مشكلة إن المرأة أحيانا يجمع فيها امران وايضا من المعلوم ان اذا توفي عنها زوجها لها عدة خاصة من يعيدك الوفاه اللى هي ايه اشهر وعشر ايام اشهر, وعشر أربعة أشهر, وعشر أربعة أشهر وعشر على أربعة أشهر وعشر لان مرة واحد بقول كلام غريب جدا بيقول اربعة اشهر وعشرة يعني اربعة اشهر وعشر طيق بل مزمون انها تعتد اربعة وقيل هذا الكلام في المسجد والله فديكت مسألة اشعار جاب الكلام بالنيم فأربعة أشهر وعشرة اللي عكرة ايه أيام تأتي المشكله ان من المعلوم ان المرأة قد يجتمع فيها أمراض أمر الحمد وأمر الوفاة يعني زي الحالة المعالمي تبايع، توفي عنها زوجها وهي حامل فالقران بيقول واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن والقران بيقول فالذي التي يتوفى عنها زوجها فعدتهن 24 وايه وعشر. طيب دي توفية على زوجها وهي حامل نطبق عليها اي القانونين عدة الوفاة اللي اربعة اشهر وعشرة ولا عدة الوضع نطبق عليها اي عد. ها اسمع بس واحد واحد نعم. الوضع الوضع الوفاة طب اللي قالوا الوضع طيب ما ممكن الجوج لتوفر يوم وغدا طبعا في بعدتة يوم ها ها الوضع بالراحة بس انا اسمع والله انا اسمع انا اسمع والله حاضر حاضر ها? ها? ابعدوا الاجلائن. وتكمل الوفاء. الوفاة. يبقى عدة, عدة في القرآن ها? طب ما تقول لينا ما اللي بسالك <تصفيق> السنة قالت ايه? السنة قالت ايه? لا تأتي لي بخلاف الصحابة لان الصحابي قد لا يسمع. يا الصحابي قد يكون برايي وبمدى علمه وما يقول قد سمع الحديث طيب انا بقول لك السنه اللي بسالك السنه قال ايه قالت ايه اللي هو الحديث الذي معنا هو الحديث الذي معنا الواقع ان ثبيعه لما توفي عنها زوجها كان ابو السنابل وهو ايضا من الصحابه يريد أن يتزوجها بعد انقضاء عزتها وأبو السنابل كان يعني كبير بعض شيء السن ولكن له كان يملك كثير مال ومعروف عظم السباعة جميلة هناك اخر أصغر منه سنا ولكنه أقل مال كلاهما كان يرم في خطبتها وعلم أنها أبت ورفضت أبا السنابل وكانت تميل الى هذا الاخر فسبيعه لم ينقضت عدتها اللي هي عده الواضح فرفض الروايه يكون فوضعت قبل ان يمر عليها اربعه اشهر وعشر تمام يعني بعد شهر وضعت فالروايه تقول فلما تعلت ينفاسها يعني شو بيجبين نفاسها وانقضوا نفاسها تمام شو لفظ الروايه اكتحلت وتخضبت الاستحال بيبقى فين في العين والخضاب بيبقى فين في ليراجل في اليد حلمت وتخضبت في الشعر <تصفيق> لا مش في البرجاب يعني <تصفيق> يبقى اكتحلت وتحضبت فلما رآها أبو السنابل قال تريدين ان تنكحي يعني أنت بتهيأ نفسك للزواج وللخطاب لا حتى يمر عليك حتى يمر عليك أربعة أشف في بعض الالفاظ والضحف أن أبو السنابل قال لها هذا ان بعض اخواتها كان في صفه فاراد من يؤثر قبلها لهذا الاخر حتى ياتي اخوها ويؤثر عليه بما لديه من مال فقد يؤثر عليها فتقبله المعروف ان البعض من اولياء اذا كانت غائبه بينوب عنه البعض البعض الاخر فراد ان يفعل هذا فقال لا لا تنتهي الطمعة في انك انك تتأهدي بالزواد والانك ده مش هيحصل لاني لسه ممرش عليكي اربعة عشر وعشرة تمام فكانت النتيجة انها ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبرته بما قاله ابو الثنابس فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم دان ثلاثه اخطار لما استنت لما ينقضي ثلاثه كلام بيتقاضى متى وضعت فقد حللت احفظ يفضل القانون له. متى ايه متى وضعت فقد حللت طبعا في قول هتقرا ان بعض السلف قال تعتد بابعد الاجلين طبعا اجتهاد والذي قاله بالطبع ما تعمد ان يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هو لم يصله هذا الماضي فيتهد بما لديه بما لديه من علم واراد ان يعمل كلا الامرين ولكن نحن لنا في النهاية والطيصل في النهايه ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم واي صحابي لم يجمع العلم كله أن ابو بكر الصديق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ابا ان يورث الجدة الى ان اخبروه ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ورث عمر بن الخطاب ان يعاقب ابا موسى الاشعري لما قل يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اذا استأذن احدكم ثلاثا فتن هذا الكلام ولم يؤذ له فليه فليرجع قال لما سمعت هذا الكلام ولما جاء وشاد الصحابة انه امتبع هذا الكلام قال الهاني السفقة او الصفق وكل التعاملين صحيح في الاسواق فالصحابي يكتاب يقول له وعيزوك لكن في النهاية انصايصا والله اذا ما كان في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هننظر في هذا تمام اما اذا كان فيه حكم فصل بن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص اي كلام بعد كده لجت هذا مع النص مساله معروفه تحضر هذه القاعده الشيء في هذا الحديث أنه أب... ان ابا السنابل راها قد اكتحلت وتخضبت. يبقى شاف ايه وشاف ايه بس هذا هو السؤال بس. انت كده تعرف الدليل فاكتحلت وإيه وتخضبت فرأى أنها اكتحلت ورأى أنها تخضبت وهذا شيء قد راه ونظر إليه وحدث بما سمعنا وبما قلنا فاستدل أصحاب هذا الرأي بهذا الحديث وبهذه الواقعة أضافوا إلى هذا حديث آخر ورواية اخرى اخرجها الطبراني بسند صحيح قيس يقول ذهبنا لنعود أبا بكر في مرضه في مرض وفاه ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين فراينا عندهم رأة في يديها وشم بيضاء قائمه عليه اللي هي مين بقى اسماء بنت اميه زوجه ابي بكر الصديق فراو اسماء وهذا قيس هذا يتحدث يقول فراينا عندهم رائه قائمه عليه بيضاء في يديها و... ايه في يديها واسماء فاستدل اصحاب هذا الراو بان هذا الراوي وصفها بانها يه؟ بيضاء وهذا شيء يعرف مدها وفي يديها ايه وفي يديها, يديها وش وفي يديها وش. فقالوا هذا دليل ايضا على جواز كشف الوجه وكشف ايه وكشف اليدين وكشف ايه وكشف اليدين نأتي الى رواية اخرى وهي ايضا جاءت بالسند صحيح اخرجها ابن سعد في طبقاتها هذه روايه تعرفين عارفين النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق صحابي جليل ابن ابي ظر قال انه يعني سيموت وحده ويدفن وحده ويبعث يوم القيامة وحده رضي الله تعالى عنه وعن صحابة اجمعين فابو ظر جاء في اخر حياته كان في منطقة نائية سنة بالربلة واصيب مرض في هذه المنطقة نائله المؤذه اللي كان فيها يمكن عدد قليل جدا او قليل جدا من الناس وقامت امراته عليه تمرضه فابو اسماء الرحبين يصف حال ابي ذر وهذه الروايه بقوله ابن سعد في طبقاته بالترجه صحيح ليقول فكانت امراته عنده وهي امراه سوداء فقال انظروا إلى ما تقول لي هذه السوداء يعني هو كمان كان في كلام ارسوله فهو عايز يقول لهم فشوفوا بتقول لي ايه فشوفوا السوداء دي بتقول لي ايه فشوف راوي الراوي يقول الامرعة سوداء وزوجها كمان بيقول انظروا إلى ما قالت اليه هذه الايه هذه السوداء يوم بعض بعضهم يقول لك اه ما قصتها كانت امرأة من القواعد من من النساء وربنا سبحانه تعالى رخصت لقواعد النساء أن يضعن ثيابهن غير يعني متبرجات أن يضعن ثيابهن فهذي للقواعد من النساء ما فيش مانع أنها تضع من بعض ثيابها ما فيش مانع أنها تكشف عن وجهها وعن كتفيها طبعا هذا كلام محتمل وليس قنيد والقل تي تعالى من حالك برواياتنا عند جيساعد آيروس عند ابن شعبه ايضا من طريق اخر و وهو طريق صحيح ان ابنته جاءت وعليها لباس الصوف جاءت ودخلت وكانت سفعاء القزدين يعني بنصفه بنته كمان كانت فيه تفعاء الخدين يعني خدينها لونهم متغير او لون الجلد فيه متغير عن سائل ليه؟ الجلد ويبقى مشوب بحمره كده وبلاده مشوبه بعض الناس بقى عنده شئ في جلده كده متغير عن باقي الجلد يا اما بيكون مشوب بحمره اما بيكون شديد السواد عن سائل ليه؟ الجلد تب يقوله تفعاء اميه الخدي فامرات من قواعد ابو بنت اللي وصفوها بانها تفعاء الخدي كانت من قواعد اخرى كانت من أخرى. فهذا دليل ايضا على جواز كشف الوجه كما قال هؤلاء واستدل هؤلاء ان شاء الله لما جاءت ايضا لروايه اخرى وهذه روايه ايضا موجوده في صحيح البخاري عطاء ابن أبي رباح وهو تابعين جليل وهو من اقرب بتلامزة عبد الله بن عباس إليه ومن أكثر تلامذه عبد الله بن عباس علما عبد بن عباس كما جاء في صحيح البخاري بيقول لعطاء ابن أبي رباح ألا أليك امرأة من أهل الجنة؟ فقال عطاء بن ابي رضاح بلى ايوا قال هذه المراه السوداء ست سنن هذه المراه السوداء جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله واتكشف تساجع الله ليه قالوا ان كان بالجلة حلاف فرع فكاد لما تأتيها الحالة لك الله السلامة تحدث لها عملية في الضماء ويغسى عليها وتقع وتهوي فيه في الارض فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها ان شئت صبرت ولك الجنة وان شئت دعوت الله لك انت بحاجة بمثير يتطبرك ليك الجنة يا إما نعمل إيه؟ ندعو الله لك فقالت أصبروا ولي الجنة ومالوا قدام في جنة لا يبقى كلمين زي ما احنا وعزين الجنة إن شاء الله فذهبت ثم جاء إذا بيقول ابن عباد فقالت يا رسول الله إني أتكشف طيب ماشي حيث في أن أنا أقبر على مرض الصع مفيش مالع دام العوض هو الجنة فيش مشكلة لكن في مشكلة أخرى إن هي لما تقع في الأرض اللي بيحصل؟ بتتكشف يعني بيبدو منها وبيظهر منها ما يظهر فإدعو الله لي أن اتكشف دل العزاها فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك بيقول إني في غير في بغارف إنها كانت بعد ذلك إذا جاءتها الحالة كانت تتعلق لأسطار كعبة فدل الحالة الشنكة هي وهي فمتوعش فيها على الارض في الثالثة الاول يتشف او يظهر منها ما قد يظهر وما الى هذا اجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاهد معنا في هذا الحديث الا اريك امراه من اهل الجنة تبقى هذه المرأة الياس هذه المرأة السوداء فجبني منها سوداء والرواية دي الاقعدوا حب يعني يخرجوا منها اصحاب القول بفرضية النقاب قالوا كلام صدقني مكشوف يعني ما رايت طائما يخرج من تحت هذه الروايه او يجد مبررا لكشف هذه المراه يوديها بعتبره لين متعصب انا لا اقبل لا اقبل حتى مع وجب الشديد جد يعني انا يمكن أكثر واحد في أهل العلم الحاليين دخل قلبي ويؤثر في نفسي وحينما أسمعه اعلم أنه فعلا بحر من بحور العلم وأسأل الله ان يزيدك وأشعر فعلا بالاخلاص في كل كلمه من كلماته الشيخ عبد الرحيم الطحان ربنا يباركني ويديله ويزيد ويكتر من مثاله إلا أن الحاجة الوحيدة اللي ما اقتنعته ديها منه وهو لما حاول يقنع أو يلوي هذه الأدلة أو يقنع بفرضية النقار ما عد بالشديد دائما ويمكن أحيانا طعفته بالشديد لهم زي ما قلت هذه من الأدلة التي استدل بها أيضا لما استدل به ما أرجل ابن عساكم في تاريخه بسلم ايضا صحيح ان ابن الزبير لما صلب جاءت اسماء بنت ابي بكر وهي امه جاءت مصفرة الوجه مبتسمه مش مصفرة مصفرة الوجه ازاي قال الله سبحانه وتعالى ووجوه يوم ايه مصفرة ضاحكه مستبشرة بهجح الوجه فجاءت مثره لوجه مبتسمه فمعنى الراءه سته تقول جاءت مثره الايه مثره الوجه شافوا شافوا مثر منين ولا مش مثر منين لا مبتسمه فمعنى هذا انها كانت كاشفه عن وجهها هذه ادله كثيرة جدا ساقها هؤلاء ليدللوا على جواز كشف الوجه والكفيه أضاف هؤلاء الى هذا كما قال ابن حزم حزم قال ومما يدل على جواز كشف الوجه والكفين الأحاديث والآيات والايات التي جاءت تامر بغض البصر اصرف بصرك لا تضيع النظره النظره كل المؤمنين غضوا من ابصارهم يعلم قائمه الاعين وما تخفي الصدور قالوا هذه آيات هذه الاحاديث التي جاء فيها الأمر بغض البصر وفيها النهي عن النظر يبقى معنى هذا انه لا بد وان يكون هناك شيء قد نهينا عن النظر له لو كان الرقاب وغطاء اليدين كل ده فتقوض عن المراه يبقى إيه اللي هتبص عليه وإيه وإيه محل النهل بتنهى عن البص عن ايه هتبص عن إيه كانت المرأة كلها وغطاء فما هو الشيء الذي عن أن تنظر إليه فإذا لابد ما ينظر بيضيث هؤلاء لما تعقبوا بعض الادلة التي ذكرها السابقون جاء ما تعقبوا الرواية الضعيفة تعقبوا ايضا بعض الروايات والادلة اللي قالها هؤلاء يعني مما استدلنا به بي اصناف فرضية النقاب قال ان المرأة زي ما قلنا انفة في احرامها مهيت عن ان تلبس النقاب والكفازين طلعهم الصدلين لهذا وقالوا معنى هذا ان الاصل انها لابده وان تكون لبسه للنقاب والقفازين ده كلام يعني غير بالضبط بالمرة واللي يصبق الكلمتين دول غير واعظ تماما للشرع واللي يقوله او اللي يقول هذا الكلام محتاجي منجده كلامه ده ده ليه لان مش كل ما نهي عنه المحرم هو في الاصل واجب عليه بدليل ان الاسلام نهى المحرم عن ان يتطيب يبقى معنى كده ان الاصطياد كان فرض علينا حد يقول كده حد يقول ايه ثم المحرم نهى عن ان يتطيب طيب المحرم الذكر نهى عن ان يلبس المخيط معنى كده ان فرض عليه لازم يلبس المخيط لا لا الا الله وفي النساء ها نهي المحرم عن ان يلبس ما يغطي الايه الكعبين الفرد عليه في الاصل نلبس الكعبير انت بتنهى عما هو في الاصل لك يجوج وهو لك ايه حلال فمعنى هذا ان النقاب والكفازين يجوجان للمرأة حلم والمرأة زراح لكل لكن ما احد يقول ان مدام المرأة له يتعلم هم في الاصل كانوا فرض ايه فرد عليها وانا كل ما نهينا عنه ونحن محرمون ايبا كان في الاصل ايه فرد علينا ولا يقول ايه بأي حال الأحوال ولا يطلع هذا دليل عند علماء الأصول ولا أهل الأصول بأي حال من الأحوال كذلك كما تيجو أم المبنة عايشة تقول يعني كان يمر دينا الرسل كنا بنعمل ايه بنسدل ده ده ده اللي يسموه ده يعني واقع فعل والأفعال لا يأخذ منها الفرضية لا يؤخذ منها فرضية هذه التسبل لأنها تعودت أن تنتقي على جبت الآن منتقبة وأنا بقولها أنا جبت منتقبة فمعنى هذا لما تبقى محرموا تسبل هل انا فرض عليها النقاط لي اعتردت منها بما دمت قد انتزمت به فهي احريصة على ان تغطيها وجاه فحادثة الفعل ودي قاعدة اتفق عليها على ما الاصول لا تصرح ان تكون دليلا للفرضية او للوجوب الفرضية والوجوب لا يؤخذان الا من امر صريح ليس له صارف ليس له صارف وعليه راى هؤلاء انه, أنه يجوز للمراه ان تكشف الوجه واليدين بيضيف الى هذا ان الوجه واليدين لو كانا عوره لما جاز للمراه ان تكشفهما في الصلاه اذ ان المرء ماموره في الصلاه بستر العوره فلما جاز لها ان تكشف الوجه والكفين دل هذا على أنهما ليس من عوره المرأة والا لأن ربت بسترهما وغطائهما حتى في الصلاة هذا ما استدل به القائمون بجواز كشف الوجه الكفير طيب أنا أميني أنا اميل لمن رأى جواز كشف الوجه الكفير لقوة الأدلة ولصراحه الادله ولكثرتها ايضا انت ده متعصب للراي اللي بيقول لا تغطي البنات دي ولا تسيبهم طب ايه دي مع ان انا في النهايه بقول لك ان زوجتي منتقى ولو زوجت بنت ان شاء الله احبب لها اللي طبخه لها في لكن لا اقربه عليها وتعبيري واضح. وتعبيري واضح. فالقول الصادح عندي والرأي الراجح عندي هو جواز كشف الوجه الكفير. انت بعد صار رأيي الاخر الجل نفسك بيه. ما تلجليش انا بيه وما تفرض لدرس ولا تصدوا على سائل الناس قصة ان ينزال حتى اليوم القضية فيها خلاف والخلاف لبيه وحسن. والخلاف لبيه فإذا ارتضيت لنفسك أحد الرأيين لا يجوز لك أن تفرضه على الناس مدامة هناك رأي أخا ومدامة القضية حتى عند الكثيرين لم تحسن بعد وعند البعض حوسمت لصالح فرضية النقاب وعند البعض حوسمت لصالح القوم بعدم فرضية النقاب بالجواز كاشف الود والكفين ويجب ما قلت لك هذا ما أمير إليه تماما بيأتي قوم في منطقة الوسط يقول لك انه احيانا بيكون قطاع الوجه والسلافين فرد هو لا يكون فرد فارض. يكون إذا كان الوجه جميلا يفتتن به طبعا هذا أيضاً كلام يعني لا يعجبني لعدك أسباب لعده أسباب السبب الأولاني إن المرأة التي نظر إليها الفضل كانت امراه جميلة ومع هذا ما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم غطر وجهك وإنما أمر الفضل ان يكون سوادعاً لو خشينة من جمال وجه المرأة فانت مأمور بغض البصر فتقول لي لا يبقى لازم تغطيه يبقى لازم الرجل بلبس ما قلت لهم اديه المرأة طب ما هو بعض الرجال بيبقى جميل الوجه جميل العينين وجهه افتتم بيه ويخسى يعني على النساء من وجهه لو له كده كده نقول له بجب وجهه الجميل ويفتتم بيه يعمل ايه يعمل ايه اغطيه انطلاقه نقول له كده وما نقول لها ايه نقول لها ايه ولا نقول نفس حكايه نقول لها حكاية والله نقول لها انت خد بصرك نقول له هو غض بصرك وإلا لو هي المساله مسألة جمال وجه وفتنه يبقى هننط بعض رجاله ونغطي لأن لان بجماله جميل ووجهه فتنه وكذا, وكذا وكذا وكذا ومشكلة بقى ومشكله بقى فالقول الصواب عندي هو ان شاء الله تعالى أن جسد المرأة كله عوره عدا الوجه والكفين هذا ما نرضحه وما نميل إليه وعلى على الرجل ان شاء الله تعالى أن يغض البصر وإذا وقع بصره على المرأة أو على وجهها أو على كتفيها لأول ما يقع عليه أن يسرع بغض بغضب البصر وهذا ما أمر الرجال أن يغض البصر عنه إن شاء الله تعالى وأن يصرف نظره وبصره عن عوة رجل الله لما قالت كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم عقدت هذا بقول الله تعالى ويحفظ فروجهم هذا الفرض نص عليه القرآن الكريم واذا ما قرات سوره المؤمنون ستسمع قول الله سبحانه وتعالى في وصف عباد الله المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إيبا احنا عزين ايه حافظ والذين هم لفرودهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وانا عايز قبل ما اتكلم في حفظ الفرود اضيف قضية الموضوع بصر الرجل بعض الرجال بيسأل طيب المحارم هشوف منهم ايه في العورة المخصفة اللي هي الايه الشعر والو والوجه والرقبة كمام والمنتصف شقفة زراعة دي بنسميها العورة ايه المخصفة مع عدم منطقة استبيين الى ومنطقة الفخيزين هذه المنطقة والبطن المنطقة دي هي التي لا ترى من في, في يقول لك طيب الزوجة ايه اشوف منها وايه اللي بنقول ا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لباب بن حكيم لباب قال احفظ عورتك الا عن امرأتك او ما ملكت يمين الا عن امرأتك او ما ملكت يمين الرجل والمر لكل منهما ان يرى من الاخر كل شيء كل شيء لان بعض في الباب الاخوه واني عمر بن الخطاب نهى عن ان ينظر الرجل الى فرج المراه فان ذلك يريثه النسيان اللي مش عارف النبي ما من امراه ولا امراه منه ام المؤمنين عائشه لما سئلت ودحديث البخاري وكان السؤال عن ماذا يرى الرجل من امراته وماذا تارى المراه من زوجها جت اجابه خطيره جدا قالت كنت اغتسله انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلج فيه ايدينا بيعملوا ايه بياغتسل من اناء واحد تختلج فيه ايدينا اعتقد النسي هم مش مسألة مش محتاجة بيان يعني ويا رب تكذل وما رب ده بس وده اللي احنا بنقوله فتقول لي انا ارى ايه ويا ترى ايه انا اجهدتك بس خلاص اه بيجي بقى بعد كده الحديث عن حفظ الفروض، وده هنبدأ فيه ان شاء الله تعالى بداية من يوم القادم ان شاء الله وقدر واضح جدا ان الاسئلة كتير اوي مش عارف ايه نفس طويل نفس طويل صبعا انا اول سؤال حبيت ان انا اجاوب عليه هو نقص ذاتي ليا والاقصى اللي في الاخر يعني ارجو انك لا تغلط صدقني انا لا اقصد طول ما في نصيحه بتجدا الي يبقى جزاك الله خيرا وانا بعلم تماما ان الناصح محب بمسألة ما اشك فيها مثقال ذره ما دام النصيحه بتكون في الادب وهي نصيحة قالصة لوجه الله الله أن تكون كذلك إذا أهلنا مرحباً به ولو ما قبلناها والله لا خير فينا فالأقل يقول إني رغم أنك على الساح ورغم علمك بالكتاب والسنة إلا أنك لا تطلق اللحية ده الأقل يقول لي كده مش عارف اللي فوشي بقيت فراح بقيتها معرفة يعني تمام؟ يقول هبقه ولو كانت شعرة طب الحمد لله لا في بتاع شعرة شعره ولا ولا ولا ما يجوش تمام يعني موجوده الاصل عندي موجود نوب نعدل السؤال ده معليش يعني عشان يبقى يعني لا تتهمني بما ليس في لا تتهمني بما ليس في لانها موجوده وانت عارف شعرة فلو انت هبش على كلامك اقول لك طب الحمد لله فعلا يا وكيل اذا تعاد السؤال تقول لي ان شاء الله تعالى سبها تكبر هو السؤال لكن مفيش لحيه يبقى حرام عليك لو قلت كده يعني فمين قال كده وغلط عربي اللي كده. تمام هتقول لي عايزين اللحيه ان شاء الله تكبر وتظبطها قد كده انا بقول لك والله ادعي لي والله ده معاك انها تبقى قد كده قال عايز والله تبقى قد كده هنا وهنا وهنا تبقى قد كده فادعي لي نعم اللحية واجبة وحالقها آثن لا أشك في هذا مثق الزرة اللحية واجبة وحالقها آثن ولا يجوز أن تأخذ منها إلا ما زاد عن القطة بنص رواية عبد الله بن عمر وهي لا تكون من قبيل غيرها لكن في النهاية اللحية واجبة وحالقها آف إلا إذا كانت هناك ضرورة من مرض أو قهر أو ما شابه. ذات أبقول ما زاد عن القطرة بتاخدوا آه باش هزيبها, هزيبها, هزيبها بعضهم بقى طلح حبة كده. كده. لا, لا لا لا ما ينفعش لا لا لا ما ينفع يقول لي إذا كان هناك أخ لأخوات بنات. يأمرهن بالالتزام وعدم التبرد وعدم مشاهده التلفاز وما إلى ذلك من الأمور المخالفة، واستنفذ معهم كل الطرق، وكلما أمرهن بالمعروف أجابته أمه بأنه لا شأن له، وأنها هي المسؤولة عنه حتى وصل الأمر إلى مقاطعتهن. فهل هناك اسم عليه وماذا يفعل وقد اتبع معهن كل وسيله ولكن الاستجابه غير موجوده الارض موجود ولا مش موجود لو ان الارض موجود فانت لا تملك الا النصيحه ومسؤوليه الجبل دا والعقوبه داخل خصوص مين? الارض فانا لو هي اقعد بنات ووالدي موجود وجدت اتدخل خلي ما ليكش داعه ولي الامر خلاص اللهم بلاه اللهم تشهد انا نصحت وهو القيم والعقوبة وقع عليه وهو الذي سيوسأل بيناده لله كذلك لو ان ليها زوج يعني لو اختي متزوجه اصبحت مسؤوليتها في عاطق وفرقة بثنين زوجها في عاطف وفي رقبتي زوجها فليس ايضا مسؤوليتي للقهر ولا العقوبه وانما مسؤوليتي في الايه في الموت لكن الاخت لا زوج لها والاب قد توفى فاصبحت تابعه في رقبه امك تقول لك لا لجدعوه مالبش لا لطاعه لمخلوق في معصية الخالق، لذاك الله خيرا يا حجة. مش انت اللي هتتحسب عليهم دلوقتي. قال اللي هتتحسب عليهم ولازم تعرف كده. وفي هذه الحالة انت ملزم بعقوبتها وبإجبارها على طاعة الله ورسوله. امك بقى تقضب عليك. تزعل منك. ما تخاف من هذا. ما تخاف من هذا. فلا تطعهما ربنا اللي قال لك. بس توعة تسي اليها. مش مسئولياتي للقهر والحقوبة وانما مسئولياتي في الايه? في مصر لكن الاخت لا زوج لها. والار قد توفي فاصبحت التابعة في, في رقبك. امك تقول لك لا لك ما لكش دعوة. لا طاعة لمخلوق. في معصية الخالق، لذلك الله خيرا يا حجة. ومشنت اللي هتتحسب عليهم دلوقتي قال على اللي هتحسب عليهم ولازم تعرفي كده. وفي هذه الحالة انت ملزم بعقوبتها وباجبارها على طاعة الله ورسوله، امك بقى تقض عليك. ازعل منك ما تخاف من هذا. ما تخاف من هذا. فلا تطعهما ربنا اللي قال لك. بس اوعك تسيء اليها. مش هو ان انت روحي لاخذك على بوزك ولا تتشدي خالص بخراسي بس ما علقيش اسم من انت منحله زيهم ونسمع كده يعني لا. وصاحب هما في الدنيا ما هو حاول تفهمها يعني مغضبت وعقوبه هذا الامر ايه هذا الامر ايه فده امر ان شاء الله تعالى يعني ما فيه كلام تقول لي قدام منتقبه ولكنها تحب ان تصاحب وتشاهد كتيات متبرجات بماذا تنصحها قبل ما أقول بماذا أنصحها لازم نعرف الغرض اللي من أجل تتير مع الكتيات المتبرجات هل هي بي معهن لأجل أن تنصحهن وأن تصلح لهن حالهن ان كان هذا هو الغرض وهذه النيه فجزاه الله خيره ولا شيء في هذا اما ان كانت لمجرد سباقه ومحبه فهذا خطا شرعي واعتقد ان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كده من اجمل الاشياء اللي كانوا بيعلموها لنا زمان واحنا في ابتدائي كانوا يدرسون حديث مثل الجليس الصالح والجليس الايه السوء او ده بالضبط كبائع المسك ونافس الايه الكيس بائع المسك دائما انت معاه مكرم اما ان ترتاح منه يعني تشتري منه فاشتريت طيب فاللي تمشي معه ملتزمات تسمع منه الكلام الطيب وتسألهم وتعرف وتفتغيه يبقى إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك, يحذيك يعني, إيه؟ يعني حتى لو ما شريتش يقولك إيه؟ خدش يمي كده ورح نديك حبة كده فيك تمام وإما أن تجد منه ريحا طيبة كل من تقعد معه مكرم والحديث أظننا قال هم القوم لا يشقى جليسهم جليسهم ولذلك انا أقول انك لو عدت الى القران الكريم هتجد ان في كلب يعني اعتبر القران قد اعلى ذكر لما ذكره وذكر في ايه وأخذت هذه الايه تتلى وستتلى الى يوم القيامه وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط واهل العلم قعدوا يهتموا بالكلب ده هو كان كلب زراعة ولا حراسة ولا صيد ولا ولا ولا وعملين عليه شغلية لقد كل سبب ده بكلف والقرآن الكلب كل الله كلف قالوا ليه علشان كان في رفق الصالحين إنهم فتيات في آمنوا بربهم شوف لما كلف كان في رفق الصالحين يا ذكر في القرآن الكريم وقلت ذكره كلف فبلك لما يبقى من ياداً بقى لما يبقى من ياداً والعكس بالعكس لما يبقى رفقة اهل السوق والعياب بالله. فزي ما هيصيبهم هيصيبه زمع انزل على فوقهم انزل عليه. انزل عليه. فتكون النتيجة ان الجليس السوق كنافة الكيف. يعني هتطاير من شرم وحرقت. وده بمعنى ان هم يعدوها ولا يحولوها وعض بقى يقول يعني من درع جمالك ليه ما انت حلوة يا شيخه عري نفسك عري يا شيخه مبس وطعش ليه ولما تيجي تتجوزي بتلقابي ولا لو كانت بتتجوزها بيبيعوا سيركها عشان تبقى وحشه في نظر الناس ويبقى لهم مبرر عشان روح تتجوز عليكي ومش عارف ايه فتكون النتيجه يحرقوها بنارهم وبضلالهم لهم وضلالهم يا اما طول لا قاعده معاهم هتشم روايح خبيثة في عكره تسمع اقوال السيئة وهي في غنى عن هذا تماما تماما فالقعود معهم او المجالسة ليهم لا تجوز الا لغرب شرعي زي ما اباح القرآن النبي صلى الله عليه وسلم المجالس من المشركين لاجل الدعوة لكن وقت ما كانوا بيجوا خرافوا قلوا فلا تقعد معهم حتى يقودوا في حديث ايه غير ولما يتبع والله يقعد معاهم لا محبه ولا صحبة ولا ولا ولا إنما بغرب الدعوه فان كان غربها الدعوه وتحويل حلهم من شيء للافضل يبقى خير وباقي اما ان كان مجرد الصحبه كده العاديه وكذا وكذا وكذا فبقت الصحبه بصحبه مرفوضه شرعا ودينا وكلهم بقى يحصل على, على مع قليله مش عايزين كده وعلى ارض الكلمة قالها عمر بن الخطاب لما سئل وقالوا له يعني في يوم عيد المصاع هل نذهب اليهم في كنائسهم ونهنئهم قال بعد ان اخبر اخبركم ان شئتم تفعلوا ان اللعنات تتنزل عليهم فإذا ذهبت إليهم نزلت عليك كما تنزل عليهم ايه روح الله ما تروحش قاعدين في ضلاله وكفره ربنا الذي في السماء وابونا وجدنا وابننا وانت قاعد مش كده والملايكة عملت اللهم الله يلعنكو ويلعل اللي علمكو كده ويلعل اللي قاعد معاك وانت قاعد فهو كده الجنيش السوق يعني زي ما بيصيبه يصيبك فدي تبقى ماشية هذه المتبرجة ملائكه الله تعالى وانت بشها معه ده غير بقى الشياطين الان اللي بالشوارع لا يا جميل وعسل وانت بشها جنبيهم فيعني ما ينفع ما ينفع نجتمع بقل في قول الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة الأعلى وفي ايه اخرى ولا يسال حميم حميما فبيقول لي ازاي اوافق بين الاثنين والآيه بتقول يبصرونهم فهو عايز ببساطه شديده جدا يقول ان في ايه تقول ان المجرم المعرض عن ذكر الله هيحصل ايه اع ومن ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه يبصمنا وهي اعمى ولا يبصر <تصفيق> مثالا جدا جدا دي جدا جدا زي ايه زي قال تعالى جدا فيها ولا تكلموا جدا جدا جدا جدا بعدم جدا هتجي تلاقي في آيات أخرى الله يكلمه ألم تكن اياتي تتلى عليكم في كلام. وبعضهم يتكلم مع بعض تمام وبعضهم يكلم أصحاب الجنة وماذا أصحاب النار أصحاب الجنة أن أطيض علينا من الماء او مما رزقكم الله يا عم الشيط. يوم القيامة انت تمر فيه والمجرم يمر فيه باحوال وحالات والعذاب له اشكاله والوانه في حاله حيقال فيها اختاوا فيها ولا تكلمون وفي حاله يبحلون فيها الكلام لان الكلام هيكون فيه مزيد من الاسى والحفره والتبكيث والاله فالاحوال بتختلف فالاصل ما يحشر اعمى لكن ما فيش مانع ان يجي ربنا سبحانه وتعالى وعشان كده قال يبصل له يجي لما يبقى صاحبه قدامه كده نروح نوريه له مش ده اللي كان كنت بتاخده السيد ليك وتمشي وراه ويقول تفعل اتفعل ولا وده اللي كان بينفعك طب لو شطر شفعله ولا خليه يفعل وهو قدامك اهو وهو قدامك اهو تمام فهتكون النتيجه ايه هتكون النتيجه ايه وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وياه وصبرى انا فاضلون الايه جبيلا ربنا اتهم ضعفين من الايه من العذاب من العذاب فمحدش ينفع حد فده دي حالة والحالة دي هكش فيها اثناءات وحالات ودي ما تختلفش مع هذه الحالة بالمرة بتقولي بتقول لي انا مدرسة ابتدائي منتقبة بارك الله فيك اقوم بتدريس مدد التربية الدينية منذ اسبوعين جاءت إلي أو جاءت إلى المدرسة مدني التفتيش من الوزارة فقاموا بنقل كل ما أوه إلى وزير التعليم بل السيادة دي السيادة لله وحبه الوزير إلى وزير التعليم فقام بدوره بفرض جزاءات على المدرسين الغائبين في هذا اليوم أما الحاضرين فلا غبار عليهم إلا أنني رغم أنني كنت موجودة فقد أصدر الوزير قرارا بنقلي إلى القدارة التعليميه للقيام بوظيفة مناظره على حد تعبيره فما رايكم في مشكلتي وأرد محبك بجانبه وبماذا تنصحه طبعا الأمر بين وواضح هي اثناء تنين المدرسه ليكونها مدرسه منطقية الوزير اللي بيدعي النفس والايمان طبعا اتكلمت عليه كتير ويمكن الشيء اللي لا تعرفوش يمكن كان من اسباب اعتقالي وعرضي على النيابه المجرمين والحرميه كان من ضمن التهم الموجهه الي الاساءه للساده الوزراء وذلك لانك كنت هدمت وزير التعليم هذا على وجه الخصوص في خطبه جمعه وده طبعا ما اقعدنيش ومش هيقعدني على ان هو الحق برضو اول ما خلقت ليتو عامل مشكلة في مدرسة اسمها مدرسة طلاع الفرش الإسلامية في الدوق ومانع البلاد حتى باللبس الاشارة وانا في, في, في هذا الإطار بطالع عامل خطبتين كلمة الاسلام لا اله الا الله والخطبة الثانية نواقب الاسلام وقلت ان من نواقب لا اله الا الله كراهية ما انزل الله. وطبقت يا في القعدة على هذا الرجل وحكمت بكفره. مش عارف اعمل فيه ايه بعد كده يعني هولي يكفر من كده. وقطعت بكفره لانه يكفره ما انزله الله. وهو عدو لدود ليه الحجاب دي مسألة معروفة. ويعني عادت اقول يا ربي دي وشايف مش عايز يهتدي. فانا بادعوا ان ربينا رياحنا منه. يعني ده اللي انا بملفه. مش عارف يعني الرجل اللي يتقل فيه ايه مش عارف بيطبق قانون كلاب قوم الغوط اللي هو اخرجوا آل غوط من قريتكم تهمتهم ايه انهم اناس يتطخون فهو هذا القانون وانا بس الله سبحانه وتعالى ان يموت على معصيته وان يلقى الله بجراء ما فعلوا وان ينتقم الله منه شر انتقام انا مش عارف ايه اللي ايه اللي غايظهم وايه اللي تعبهم في المرأة المراه تحتجب او تنتقد مش عارف وبعدين ينزل لي قرار خايب ويشترط اذن ولي الامر ولي الامر مين اللي هتستاذنه في شيء امر الله به وهو بعد ما امر الله يبقى اللي ولي الامر الفاسق جاي وقال لا ما تحتجبيش مش هتلبس العجاب ولا ليك وزم ولا له وزم لا ضاعة لمخلوق من معصدات الخالق لكن طبعا هو مش فاهم الكلام ده ولا هيفهمه ولله الحمد ياه فهقولي غير حسب الله ونعمل وكيل في هذا الرجل وفي امثاله ودي, ودي دايما والله اللي سعودك ليه ما تويش من كده فاعمل خدت فيه ستة شهور وشوية مش عارف ايه اللي هيعبله بعاية وهيوصن الحد فيه مش عارف مش عارف فحسب الله ونعمل وكيله مش هنقول اكبر من كده يعني هو منها والله وفي كل سجدة كده وفي كل ركعة ايه عليه من قلب الزمد ايه بق عليه انه فعلا محارب لدين الله محارب لدين الله فهقول ايه بس حسبنا الله ونعم الوكيل في هذا يا ابني اللي طرح السؤال بتاع القرطبي وانه عقبته اشعاري بي... بيؤول في بعض الصفات يا ابني يا حبيب الله يهديك وهي عقيدة الاشاعرة الاشاعرة بيعدوهم بعض اهل العلم من الاهل ما حضر اشعاري يا ابني ابن حضر اشعاري يا ابني اشعار قصائر بخاري الحديث الحديد اشعارك وتأويل بعض الصفات تأويل يبني ليس مرفوضا على الإطلاق ولو كنت فاهبا أن التأويل مرفوض على الإطلاق لما انتش فاهم أي حاجة في الدين عشان تبعي عارف ما انتش فاهم أي حاجة في الدين وأهل الصنة الجماعة أولو وهو معكم أينما كنتم أولوها ألا سابوها أولوها ألا سابوها لكن لازم تبعي عارف إمتى يجوز لك أن تؤول وإمتى يكون التأويل مذموم انا لا علاقة لي ان انت تروح تتكلم مع بعض انصف متعلمين او ناس مدين على هواها لا علاقة لي بذلك انا لما بقول كلام ابقى مسؤول عن اللي انا قلته مش مسؤول عن اللي انت تسمعه فالاشاعره لما يقوموا يتكلموا في صفات معينة ولم يكن هذا قانونا عاما للاشاعره لو قانون التاويل ودي قضيه تشرحها كلمه في جزئيات معينة قلت في بعض الاحيان بيأتب بهذه الجزئيات في بعض الاحيان فلكن الصبغة, الع... الصبغة العامة الغالب على تفسيره انه تفسير سلفي، الغالب على تفسيره انه تفسير سلفي وانا اعجب افرق بين السلفية الحقة القديمة ودعاة السلفية الآن وبقولها بملء فيهم ودعاة السلفية الآن فلي بيقول على نفسهم سلفية الآن والله سلفياتهم في كثير من الأحيان لا بتقوم لا على علم لهم فهمي فاهمين بقولوا هل تتبع عارف ولا بتقوم على يسر يعني بيتشددوا في أمور كثيرة جدا قد يكون لنفس أهل السنة فيها نفس أهل السنة ليوم فيها اكثر من ما نقول الان راح متبني الرأي لقنة الناس قد يوم جت اندهالس لزعب ببال أراء كأنه هو يعني كأن هذا هو الرأي السائد وأذكر لماذا ربيتلكم سأل ولا بتكلم عن حكم صلاة الجماعة في المسجد للرجال والمصلي في بيته. وتارك الجماعة بغير إيه؟ بغير عضو وضربت لكم مثال من دعاة السلفين الموجودين وضيقول يا بملي فيهم وضيخبش من ومنهم ابن مدنباز وحفز الكتاب حكم تاركي صلاة الجماعة تقرأ الكتاب ده تعرف انك لو صدت في بيتك مش نفع لك صلاة وراح جايب كم دليل وخلاص وقف وما قال لك بقى فيهم ايه الاخوال الاخرى وان في رأي اخر وان قد يكون رأي اخر, آخر ورأي ارجع ملوش جعل هو خد اليهواء فأنا ما بحبش هذا الكلام وده كلام يكون صارحة. يا يحمى الله يجب يقول للإمام البخاري تمنى الموت في آخر حياته وهناك حديث للرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا الموت يا سيد الفاضل كل قاعدة لها استثناء كل قاعدة لها استثناء فمن استثناء قاعدة عدم تمني الموت انك تتمنى الموت اذا خشيت على نفسك الفتنة واذا اردت فتنة بقوم ايه ايه غير مفتونين فعند نزول الفتن يجوز تمني الموت وعند اشتداد البلاء والشعود بعدم الصبر عليه يجوز تمني الموت في احوال اتكلم فيها اهل العلم فيما يجوز فيه تمني الموت على شرتي فيما يجوز فيه أن تتمنى الموت لكل قاعدة استثناء لكل لكل قاعدة استثناء فأنا وعد من الناس الآن في ضمن هذه الفتن والابتلاءات التي نعيش فيها بتمنى أن يقبض من الله سبحانه وتعالى أنا غير مفتون. والله يتمنى من الله هذا فلكل قاعدة أبني استثناء فشوف الإمام البخاري تمنى المتلى وشوف عمر بن الخطاب شوف عمر بن الخطاب تمنى المتلى فتش كده ان تعرف ان الكل قاعدة استثناء فعمر بن الخطاب خشية ان يثقل عليه وان يزداد تحمل لتبعات الناس فيفتتن بالملك والسلطان الذي قال له فتمنى الموت شوف الناس دي تتمنى الموت له ويعرف ايه هو كل قاعدة ثم تعرف ده اتصارف من هذا الرجل صح الله خطا زي كنت لسه بكلم اخوانكم قريبا عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللو اللو ان الانسان يقول لاو وقال انها يعني مفتاح عمل ايه الشيطان طب ده البخاري عامل باب طويل عريض باب جواز اللو شوف إمتى تبوز وإمتى لا تبوز إمتى لها على إسلام وإمتى ناس زي بالضبط لما كنت بقى تكلم عن بعض الإخوان اللي كل ما يجي يتكلم معاه في أي حاجة يقول لك نصيت كذا نسيت كذا نسيت كذا قلت إيه ده سبحان الله العظيم فزلكة وفلسفة ما بغير علم ده النبي قال نسيت والصحابة قالوا نسينا والنبي قال فيلي فيني بشر مثلكم أنسى كما تنسى قلت هذا الكلام راح برضه واحد جاي وجايب لي وفي حديث ان الانسان لا يقول نسيت اية كذا ولكن نسيت انا بتكلم في قاعدة وانت ايه بتحتاج عليا بايه لا مش بقاعدة تانية تحتاج عليا بايه باستثناء باستثناء فاتحكت واعرفت على الاخ لانه معنى ان هو بيحتاج عليها دي ما هواش فهم اي حاجة ما هواش فهم اي حاجة لان لي تكلمت في القاعدة القاعدة ان جواز ان تقول نسيت ده بمص القرآن وما انسانيه إلا إيه إلا الشيطر سيدنا موسى قال لا تؤاخذني بما نسيت ها دي القاعدة يا ابني ها دي القاعدة ما تتفزلكش إيه تجابي تحتاج لعليا بإيه بالاستثناء يبقى لم تفهم القاعدة ولم تفهم الاستثناء وعشالكي يقول لهم بحبش هضيع وقتي في الرد على أمثال هؤلاء تروح جاي وعامل لي بحاتة وعلامة وضيهب لي مش عارف خد اه جابت تايه والله اه فردت بصير جدا قلتوا يا ابني هذا هو استثناء القاعدة انك مع القرآن الكريم تقول نسيت بس في دي لكن لا تتخذها ايه قاعدة فعشان كده بعض الشباب يروح قاري كلمتين في استثناء فيتخذوه ايه قاعدة ويقرأ القاعدة احيانا فينفي الاستثناء والأخطاء اللي اللي ما نتقع عن كده إنه بيجتهد ولا إيش فاهمه بيعمله هو ليس له أهل ولا أهل فهم لا القاعدة ولا الاستثناء ولا عارف إمتى تكون القاعدة وإمتى تكون الاستثناء مش عارف مش عارف فكل القواعد لها استثناء لا يجوز لك لا يجوز لك بمنصّ على القاعدة أن تحتج عليه بالاستثناء ولا يجوز لك أن تجعل الاستثناء هو القاعدة ولا يجوز أن تجعل القاعدة محرمة للستناء لا. كلام لازم يتفهم صح فأرجو أنه بي... موجودتها انضبط عندكم وزي ما قلت أنصاف المتعلمين والمش عارف ايه ويقعد وعمل نفسه مفتي وقعد قدامه 3-4 أصلا مش وهمين اي حاجة فبين لهم انه مفتي بكلمتين فقالوا بس ده بيتكلم في الوصول ده بيتكلم مش بس ده عالم من العلمان شعب ايه وده عالم من ايه طلع بقى على السطح الوقت 700 ألف عالم و700 ألف بليتايمية وكله بيبتي وإذا ما قلت لكم قبل كده واحد أعاد لقدامه واحد لا اللي علمه فاهم ولا هو فاهم وجاي يقول لي أصلحنا دلوقتي بناخد بي بي محاضرات خاصة واللي بيعضوا قدامك دول من عوام الناس أما احنا الآن فبقيننا من خواص الناس من اللي خصصكوا يا أخويا ده اللي خصصكوا من عوام الناس عوام الناس انت فاهم يعني عوام ولا يعني خواص خواف في من بيت من طبعا هسألك كم سؤال يتسألون الخواف بقى يا رائح يا رائح قلت له ولاش دي ودي لأنا عجيبك وسط اللي بعضه قدام اللي تبطل عليهم عوام دول وخليهم يسألوك مش هلا اللي هسألك شو تبقى العوام الخ... ده انت يا ابن عوام العوام قلت له احضحك عليك بكلمتين اللي حطيت في دماغك ان انت والله قلت له ما تشيل في الشارع يا مهم المناصر الريال اللي قضيتنا اللي في ده والله دي كلام ديالي ماشي الكلام يشير ويشيل كشكول تحت باطه كده في كلمتين حاسس ان هو بقى البخاري ونازل كده والله ما بيرد السلام ولا ابدا دي حاطه في دماغه ان هو مش لازم ايه ايه الشفاهه العادي دول لا مش هدي عليهم ولا يسلموا عليهم ويمشي يمشي بكل تهجم كده ولكن ايه ايه ده ايه ده صحيح ايه ده بيحتقرك كده فزرعوا في في في نفوس نفسهم ولا قاعدوا علموهم زرعوا فيهم الكبر على خلق الله وخد بالك في انفسهم ان هم خلاص عدوا وهم والله ما حصلوا قول أحبانا علم وبحلف بالله ولا عارف إيه اللي بقوله فالأشكال دي بتاعدي على الهاتف فبصت لها واحد قاعد يقول لها باس غلطة للشيغة طب ماشي عم جزاك الله خير وروح بحق وجايب لي أنا بتكلم فيه وتتكلم فيه يا بتكلم فيه وتتكلم انت بغنه وده ليه يعني مش فاهم حاجة عشان يقول للمخاص الناس ولا من مش عارف إيه هو العام وخاص وعملني كل واحجة لهوا يا أخ العلم والله بيحتاج إلى تواضع شديد جدا وإنما مش مش أبين لنفسي أو أقول لنفسي إنما ده بمجرد ما قال أنا من الخواص هذا هو عين الجهل ده للحظ الآن ب... والله أنا نفسي نفسك من عوام الناس لسه ألف به في العلم أنا وغير إيه يعني إيه إلا أنا حصلت في عمري كله لسه والله جاهل جاهل وهظل كل يوم جاهل لسه عايزة أتعلم, أتعلم أتعلم أتعلم بكرة أتعلم وبعد أتعلم وبعد بعد أتعلم فالنهاردة أنا كنت إيه ومبالح أنا كنت إيه وأول مبالح كنت إيه فلكن ده ماشي خلاص علمه كده إنه بقى من خواص الناس وهو يمكنك مش فاهم اللفظ اللي هو بيقوله إيه اللفظ اللي هو بيقوله يشفهمه إيه وعشان كده زي ما قلت لك أبصي لك واحد ألاحظ مع واحد يقول لي أعمل لك اختبار الأول اختبار بسم الله ما شاء الله طيب يا أ قلت له بس إذا ما أنت عتختبرني لازم اختبرك مش كده قال لي إيه فأنت عشان يثبت لك إن أنا بفهم قال لي قلت له أنا أختبرك عشان يثبت لك إنك حمار فأعمله إيه؟ إنه مصيبة والله وهو لسه عالي اكتبيني مبارح فبقى أحد عطوا دماغه هو يختبر ده, في ده ويعمل اختبار له يا ابن سبحان الله العظيم سيدنا موسى قالها للخضر هل أتبعوك على أن إيه؟ فعلمني يا فقير عايز علم ده سيدنا موسى الملائكة قال سبحانك لا علم لنا. دا ما شاء لسه أولاد مبارح بيتوا أولاد تيمية. أولاد تيمية ده دا من تيمية ما أدري شو نوعه. بتيمية هو من تيمية ما أدري شو نوعه. فهذه مصيبة. الاشكال دي والله هي اللي قذارها. هي اللي قذارها. زما خل كلكوا بعطف النبوة كيف؟ بيع يعني وإحنا إذا مخبرك والله وإحنا في ال في الأرجنتين. ودواء أحضره معاك كتير ليه؟ آه. والله ما كان يقرأ ولا يكتب. واحد ما بيعرفش يقرأ ولا يكتب امي! لا يقرأ ولا يكتب وحفظو جزء عمّة بالعافية بالعافية لا يقرأ ولا يكتب ويبقى احنا مقفين وهو ماشي في في الصارة كده في الطرق رايح جاي بيراجع القرآن اللي هو حافظ تخيل بقى لما كده ياخد جزء عم عمّة تسالول وبعدين ينزل الى ان يصل الى صورة الكافرون قلت ماشي كده عمّة اللي بصّلنا بتجاههم طبعا لا سلام ولا كلام هو من الخواص هو مسلم وإحنا كفرة ولا تكفرة ما الناس لازم عنه وروح مع عد وستينا قل يا أيها الكافرون وروح مشاور علينا يا. الله يخرب بيت الكفرة والمشركين يعني. ايه ده ايه ده العقول التاعسة دي العقول التاعسة دي هي اللي جابتنا وان والله اللي جابتنا وان فزي ما كلمتكم من كم لقاء اللي قال لك ايه ده الدكتور ملمي سترينج تاه خرابي من الملمي ايه سترينج يا اخوها مال سترينج عادي ايه يا بابا اه بلب الترينج والله وبجري وبلعب رياضه انت فاكرني ايه النب دخل يا ابني سابق ام المؤمنين عيشة في الشارع عمل معاها اسباب في الشارع زوك في الشارع ايه ايه المدايات دي ايه المدايات دي امال انت عايزنا نبقى ايه شوال قطن قاعد كده وخلاص ليه يا حديد إيه الدين دين الزواج وادين كده مين اللي قال كده سبحان الله العظيم والله انا كان الله يديله له اللي صح ونسيب الخير اخونا الدكتور لا بينزل واحنا في في الارجنتين اه لازم كاتبوه كده ولابس الكالسون والفاليلا ولازم الصبح بيجري ويعمل رياضة كده بسم الله ما شاء الله ايه ايه المشكله دي ايه ايه, إيه, إيه الاشكال في ده يعني اللي تعبك في الامور دي يعني؟ إيه, إيه, إيه, ايه ايه ايه الحرام في دي ده في ناس بتحارب انها تضحك يا لابد انه عشان يبقى اخ لازم بوجهه عابس كده مرعب وعلى رأي ما كنت سمعت كلمة لكون الشيخ شيخ فبيقول لي سبحان الله في كده أجل في يعني الكأس بيعتله كلمة أنا في الشريط أقول لك فيه أخ يخش على أهل بيته يخش يقول لي أخ هاري سويت بابا جاه ليه يا ابن يا حبيب ويخرج الحمد لله خرج ليه الإسلام مش كده والدين مش كده كل حاجة عندنا بيتقافش وحصل في دماغنا إن إحنا متعالين على خلق الله الدين يا ابن تواضع والله الدين تواضع الدين إنك تعرف النفس حق المعرفة هو ده التدايب ولو عرفت كده فتحط نفسك دايما في مؤخرة في مؤخرة اهل العلم زي بقوله مش حطي نفسك في خواص الناس وانتقار الكلمتين فربنا اهل فبقول لي اخونا ان شاء الله تعالى اني لكل قعدة استثناء طبعا مش معنى كده ان انا بتهم السائل لا, لا حتى لا يوفى مكلامي خطأ اقول لي سألت فجرالي وحصل لي انا مش بتهم السائل لا ده انا بخاطب الاخرين في شخص مين في شخص السائل فأما عن السائل فأنا عارف ان كل الناس اللي عنينه قدام الحبيب يعني الحمد لله مفيش مشاكل فبقول له ان شاء الله تعالى ان لا يجوز الاحتجاج بالاستثناء على الايه على القعدة وكل قعدة بيقول ليها استثناء فعشان فعلشان جيدا تفهم ايه القعدة وايه هي مستثنيات اللي هي القعدة Ми да, это وقال انما تفتح ذلك لامر له من فيه بناء ثم على الزواج لكن حسب ما كان من أَلَيْسَ الْحَسْبِ مَا لَيْرَجَعِ ما عَلَيْهِ السَّمْعَ الْجِبْرِيلُ مَا لَهُمْ فَضْلٌ تريد الواجهة للنجاة وعلى أمام المتحدة حول أحسننا مع أنك على معنى قد نجد الله وعلى أمام المتحدة وعلى أمام المتحدة فلقل دخلت الخلافة يجب أن تكون من تلئة فهل حقك وإجابك وطل الوحيد أن يأخذ أحياني with